أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رى تلك آيات الكتاب والذي أُزن إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 تفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعاب وزرعون خيلو سلوان وغير سلواني يصبب ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنَّ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَيْنَ لَنَفِي خَمْقٍ جَدِيدٌ وَلَا إِكَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَلَا إِكَالْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَلَا إِكَاءَصَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس مثواهم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 ويقول الذين كفروا لولا أُزِلَّ عليه آيةٌ من ربه قل إن الله يُظلِّمَ يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ أَنَا بَلَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوى عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكنت وإليه متاب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 من الله من ولي ولا واق ولا قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية